Rahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahumma salli ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Rabbi allimna bima jahilna ve zekirna bima nassina bifadriki Allah Rabbi yassiruatu asiru ailiya عباد... أحبوا أحب عباد الله إلا الله أحسنهم قلوا غم عباد الله إلاهي أحبوا عباد الله أضوامك إلاهي إلا الله إلاهي حق لسي أحسنه كأوونا أقبلا ويقلوا غم لبقاء على حق هذه أحبوا عباد أحسن مخلوقاً كانت بأي هذا حق هذا وهو لا كبيراً مخلوقاً كانت بأي هذا سوباً هذا ليس يعني كاساً وطوابطاً رسول الخلق وحواي وحسن, وحسن على قائدك وحديبك دادك كديراو انتا مخلوقاً ويجي ففورنا دادك قابل صبر لسينما سخي نمو انت اقول احنو الغلق يالي رهاء احب عباد الله الهي ادومكيسي قال الله وكالقعيل بده اولو وجعلي هاي الى الله الهي حقيسي احسن كووناك بمن الله يقوله غلط على حقه كووناك بمن الله وك ادلغه ولوارض سعضاء لمن اخلاق لهن وحلو شيغان ما له شو بنهي ليه بتس اماني اصفو اماني وانك لعارف عظيم حسيده بنه وعشت لاتميم مكارم الاخلاق عالز به يعني صدري انا انت ما استرو اخلاقك ونسو تباوضل كبيرلان ترخاتك يومع صبرك وجف فرنانت مهاريزة بلن دير سنمالا غير سنمالا لا أعيال كيف جفتا حسنوهم خلوغان كاسا هذه كانت أسامة أسيري أن أفقدنا رسولك أكتب صلى الله عليه وسلم سبب غرودك سواهي سبب غرودك سواهي سواهي أسامة بن زيادة لقبري واسليها أسامة بن شريك ما يزيد منه أسيري أن أسامة أكتب فقدناه وأن أفقدنا ندد أدب لأفقده وأن أحد دين لأركو وحل المضاء المدهره شيء بس عين رهين واش مرتبه اني كبغت كابسها عليه الصلاه والسلام بعده ويدين وحيرين من احب عباد الله من احب عباد الله قال لو و أحلاق و أعوان أكبر و سيدي أتسلوج عليها على كل هال منذر يوريي و أسليه هي غوات ديزي حديث كاني و حد وقلاء وصالصم حسن ويالهري يعني رمزي قيس شاك إمام سيوديني وحسكو تلما اسكدقي انسي هي حديث أو ايها صبنا الصلاه على الله وعلى علي عليه وحسره. احب بيوتكم بره خلوا جعل بني هي اول وجعل هي الى الله اله حقيسي بيت من وى من كاس فيه اسف فيسي يتيم اون اصهاراي يتيم اون من الاول من الملكة وهو اللي جعل إليها و جعلها يسأجر بوين سياة منكي يعني أونجوه مكرمون أولا كرامي هايو أدوان كرامي هايو, هايو لخمي هايو عن إيهاني هينين عبط البوزو حلو الجيدة يقول آيه أدوان أولا كرامي جعل كاس kisasse sinta aunque es ligilu'u käramei heerlu ehde, hef czego odi nii kuulõe him inii sellemros tekeramei togi et kubull intellectual heeast! esingi mei vägad olgi me ikonale ee-eeme siin عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم انا هيوني خوغونتكا امام ولائي كافل اليتيم لهذاك هاتيني لما فرق <تصفيق> ان كلترنا هاي امداف معيس ديين يعني رفيقي هذا هو النبي كنا صبجه على هذا ديك ادم كمامولاي وشي شرع الكمامولاي وحبره وخصيه كرامة هايو وحاسك كاف اليتيم كهاتيني لما انفرنك وضطرنا هايو عليشان تلقي التوكل ليهين لكن هو اسكول ليهين معناها رفيقي اسأل هذا ليرانت انت محاولة النبي النبي عليه السلامة والسلام ادومك الارضون ادو اليه واي وادومك كمدرة النبي نيمو مقالة على كل هذا منزلة النبوة مقالة هي فرطانة وفرطانة وقال لكن مقامك مقامك ساهدا هنا انا وكافل اليتيم كهاتين يتيم, يتيم حاليره بنيادك حقي وحاليره لقاذوي سنتي او أوكالي كلنا هواي او كل يووي عرفتوا موش لك ابوك انتي ابو حقي ما حصل انا كل حاولت التي شرعيها عرفيس وعلوا يراها نكاء اباء الانكان مقعيسي awon lim wakab hay wadi karo wa eh enta walad adna صلى الله على الله الله عليه والسلام ال احب الله مو الله اما دعوك يا له حديثك النفتيسي اما خبر خيو ادي تراجل وها الزعلادي افراكس اصفريا وخبر كذب اما تدعو الله الى اعذال دعك ايوه اما يعني دعوك ديو اما خبر كذب حديث خبر قالوا لكن دعاله لما ضبكو بنان ان خبرك دكتور عبد الله لا وعز جلالي ازجعل لي ازجعل لي امس اله الجعلان ودعاءه ابدا اظن رياله جاب حي الله رفيقك لا احمد الله له ونحريسته تعالى صلى الله عليه وسلم عملوا لك فضيقه هيك التحي خيا فضيقه خبره معانا انا ان شاء الله معانا انا ان شاء الله اذن اذن الله له اجعل خف الله جعله الخف قاصوا مم. تتعو باعو لمايو فجر و حمين أكو أكيهين كبر و معامل و عين كصر والله سمحيان رها حدث واحدة سمحيان فضوط و سمحان أدون محبى الله إله و حجع لدي عبدان أدون إذا اشترى حدث واحدة سمحيان فضوط على لذيذ حاله وحوايه جراسه تلقى تواضع اسحكيبسه تواضع الحظان قرانه تحكوا هذا سمح معناه توايه سمحا على ان بعدنا سن دمرن اسحكوا غا سمحا او اذي تاملوا هاي اسودها يو الكورتيز هاي اسودين وعكودا سيدي جراسنانا مش اماركودا وعكودا دمرناك كودا اذن حبيب ديسا يعني تنوا وبيض يا نلو ان طابن الخط لا انا ايميل الساعه 6:00 في امبار كويز الساعه 8:00 بالليل تقريبا شاني هو مع ما في يعني كويز تو ابو الحين او تلوه ضبح معه بس كذا هي صار معي هادي مع في الترتيب وهكذا قوه وسمكوك هنا كده وهكذا مالك او اكو بطه سيروا منهم معك بحيث واحد من الاركاء وشاشه اجتماعنا وشيء الدر الاركاد الخويسه واكف خير اوه عماره سوريا بدله مليئه يعني قاست قصص انتفاعي عم منك مالك اسمها انعكاس وعسيل له هذا اصير تزع عن شجر اسكله كان وكما هي بس اجرب والله اني ما كنت متقودز مع البوار في ادلاع وجود سينا حررنا وجود خاين ابو جول عا او رميلتن انك حسابك امم وسمحا الضم كاس سيلهج جعل الله سمحا حب الله عبدا اذا قبا حب الله سمحا حب الله عبدا اذا اشترا سمحا سمحا اشترا عبد الله عبدا الى سمحا او يعني فرض اذا قبا واحد الهداء جائز ولاه وسمحا وهذا الخطوطي اذا طبى معنا مكيس وحاويتي هائنة ودينتي أسجل هائنة سنفيا على سبقوها أوجي لعنانا نحريس لها أسجل أسجل أمالكيسي وحاس قويتي سيها أكبر الآن وحي وقوبة طهي مليها يتا وحيها محصوصة هذه وحاسة وحي كان السيء السيء نلعبكو أدون كان وحواهي دينتا أميكي أدين ليستكد إن أدنخذ التحديثك أحنا إن شاء الله وأركينا أننا نخدد مرأة نياسة إليها وقوة وقال مها لكن عديد نياسة إنها تقلل وقوة الميزاء الغنوك الموحيد إنها تقلل حقا سنوتي أو قلل مكين بإخاذة ووحك أرسل إنها تقلل نياسة وقوة وثالث حديثة وقوة إما دمنا مع الرواية أمكين دامها وقالت إنها تقلل نياسة وقتبلها إليها وقوة وقال لكن دي نسيت امرك كوبي انا موجود الرفقي وحتى هذاك يا له كوباء مقعبه واطرب سواك ما خلينا نذكرتها سامح وحال هلالك عليه سامح فلان الهبل وادين تناوي معنا والداخل والهراه مصامح المساعدة والإلاء اقتضاء يقضوا أتخاذي يعني حقا قد يجليس مركز للبيس مال كاذي أولا قد يوجد ويت تكتبه ويسوء أه نبقى محبة إله يعني انت نص يعني أذكرت بي يعني فضولان تستخدموا معاملاء إن ليال معاملاء جلاساً لغاديو معاملاء واي عائل انتاسي وحي كنسا محبو وإلهي حديثي ان الملو تدعيكو كنسا رحمه الهيات اهل ونقهيسا وصام حضاب شيق امكيب ابني ادنك شيق لعناه لو قابله دينه على وجه العيو كبر الان لو اقله ومعامله لو فضل ياري لحديث جلالكسي واخذوا اقول ايه اما اخذوا اقول احتقال لديه الشيء لحقه المفكار لحقه رائعه يعني م -م. انسان كلي سببا لمحبة الله وهي سهل نبيه ما دائما ادعيه اليها اجعل هذا اثري قد يدعى اللي قلقه وهي نكة اوساس اليها اجعل هذا نبيه دعى عديسي دعى رسولنا قائم معها دعى وهي اللهم سلم وسلم عليه وعلى قل مرفوع عليا يا مها حايلي وسو كنت دعيه بالقصاص في فضيعه انا غطي علاج ودعيه نلوق ودعيه الى اج على الهه وانك علاجنا ناوى قبل ما ناوى قبل ما بالجرب كل يريد سو ارسلي وروي هل الى نجعلوا محدثينك وركودي وجوا احنا كل حمد صلى الله على محمد و سلم عليه و حسنين احبكم كن لو جعل هي قل و جعل هي قل و كل جعل بدن هي معناه الى الله اله حفيظ و قوابسينتا قوابسينتا لو صاحب سن بدن قوا ثوابسين بدن كين و ثوابسين بعمري منقول الله باي فدنكم بدنك ي فدن بدك صلوات الله وسلام عليه حسري احبكم, أحبكم حبكم كن لو جعل بدنياي احبوكم كن لو جعل بدنياي ولو ثاسين بديه لله الى ابيسي اقول لكم كاورام بدون ويدحمان حنغري الحبيسي حنغري الحبيس كاورام بدنا انه حكيس لو جعل بدني هي واخفكم كاوفوا بدون ويدنا بدل كحبيسي انفور ريل ان اصلان وعلو الويلين معناها داو كاسهله حبيسي لو جعلها بدني هي عاوز اكيد بس يا هو جيت حديثك لا أكده أصليه نبيه ما ملأ مبوحيو إمرأة بن آدم بن آدم وعاهم ويل مبوحيو ويل كاسو الشرن كشربضن من بطني علوشيسي ويل كشربضن أسبوحي مجرو ويل كأسبوحي ستو حق شربضن حديث سبناو ويل كعلوشار حق شربضن حلول واحد محبين لاو صوفياء كأيو Gugi Southeast pas тоis sev Yup жен põhdi sepo bioid sellelt mõge, me mõen lejähti versest vähtevites, vabte ja rõtted mistapaustuks on. Iäks t49h j Χärütsid employers, me tema في عند عنده على رئيسه بقى و وعنونه اسمه عسوا يا الله ما هينا علي راكي علي لو منكي سالب منكي لو منكي طلع منكي <تصفيق> الكوركيزي فول لاظو منكاسي عبادة نشاطة وهو يعني عبادة نشاطة وهو يالها عبادة ذاك عاجزي هاتي همورياء كبطوك والحنى انتظى نظام الله يعجي هالضب الله يحب تجيين تدبيري وتجيين وحالي أسوبيا وحالي تدبير الأكل اللي كانت الأسوبي وحالهوين هو اللي حالي يدخاله الطعام ثلاثة المهلكات الأنامي وداعيت الصحيح الى الاستقامة برسينا عليك دوام مدامة خبر الضمو الدا... خبر... مهلكات واحد ودوام مدام وطوط الى دائمنا مهلكات كسكوطاري يدخلوا الطعام على الطعام الطعام الطعام على الطعام الطعام على الطعام كثنين مهلكات عقمياتي أدوك كل ورسوه أركي الحديث بضن أقول مليئن قرآن كتاب ميل بضن أقول ما ظاهر إيوه دمني بواه ويماهن الحديث خدسي بضن أقول مليئن مركة محالة روالا لما دون هنقول في الحد فعلوا إيوه إسأل بالله في الله ووحن أفرساء ويناعظ هوا لما دون هنقول أحزو تسكيجوه هذي افرساعك هور اتقلز السحابات وعبدون زميزاني فلو بده هذي افرساعك هور قير هذي دعني يا اكيد عنتي يكلمات دلعليزة هذي افرساعك يرى صلحيه هذي اخدقوا جهتها محايل ادخال الضعام على الضعام يساسوا هاي ساسوا هاي محايل رواء وباهت هذو الليزد عن عن ليزد معيلي يعني وحال هيري وغالا كل مياه اطباد ادوكنا لغالا كل مياه وحالي نوشيجا يعني دا او بوشي ان غع سنان فبوشي اللي جريد وحالي داوض بوشي ان غع سنان دول بوحشي وحالي هيرين يعني خوف احسيري ان هالحليلت صوحي قبلهوتي وغالا بوشي وحالحليلت يعني باقي صوحي وحاك يعني دعت اومدو تحديد بين الحته اللي قاعده كيس او قدرسه كوا حسب بولر سمهل لا مو سين سينس يعني انه يعني الـ يعني له يعني الاسمر العنق كوا اخر يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, كو يعني انك دي كل البوشي وعلى المح يعني اغلب كو يعني كوا حسب بكله بلاغه وعادي عبي ادي يعني ها دي او بيوكو لالكو بلاي عدينتي فاكو خجرتي او حراش خجرتي ايها اللي هيزا كوبا جي شايد هلاكونا هل سيقو البضان هلا وفيعا وحاله هلا وحا وفيعا بوشي ان راح سنان وبوشي ان لجري محوائي ان هاد عنتت اضوه هنجوري اوباهن اضوه اوباهن لكتكتك انت بسكت رايد عنه مكا اضوه وضبعنا الاخ. كاسو حالا الدواء والذي لاداء معهو كاسو واحي وصورة سينية. نرجع انتا واحي. الدوء لفت إليه مكسؤومي. إليه وسوكعي مجسمى الغيال. علي إليه يجري من أنا حدث خدثي واحي. عايتني من أنا إذن إذن إذن. حدنا وال وعلى سعي يعدل وعلى سكعي وعلى, لمن أنا وعلي من أنا إلهي وعلى من أنا إلهي شديد نفسها شديد وعلى نفس الأمر بمسوئي وعلى أعلم وعلى سكعي وعلى من أنا إلهي ولي اللهي كبعد يكون سنة وحال مزيري الجوع حديث هو أخد السياة المدين في القوة صاحب الأسوال قري عدي مركي تكون صاله الجوع ولا جايه باه باه يعني للسوكعي وخليت قال لي مرانه وحيت الان ترى ربي ربي تاعي مركباه شان غيري وولي هي باهي ادو باهي الله ما باهي الله هكذا ذات تحاول رواه هنا وحاله التبطيق مع العباده ايكون نشاده هسه عم بيقولوا يا برافو بكورك اسم بيقول لك يا راحه وراها بك بدك يس يعني عباده النشاده واما غيره قلت له غيري بالماك بابا وحونا هي سال كلام الله بركه عباده تاثيره هذا راضي ان شاء مورسكس تاثيره كله هذا كفاه امر مواهد محايا يا لي ولا دعلا لي سيب حسنان تاني مزمون مواهد شراء على المحديث فوقف سيقالي إن الله يابغوظه يابغوظه وحب إليه الحق في عالم كأه. السمين أوه على يا الله شبور نيد أوساء هاي دعلا هاي محايا ليه. ما نحن كربح من علمي فكراي ومحوزها من فكرة كجرة محوزها من لقوا حوايا واحد بقوا قلل وحالي رأى انتس امن اسنقول عنو ابي لموها ياهو انتس بان اسنقول عنوها ان انتبان اسنقول عنوها ان انتبان اسنقول عني عايزك اتنك انت الاول حبر السمينة اللي رأىها في صحراتي من انجيل بطوع يعني او او منزلك في صحراتي اما مشاف العواجر اما قفلها سمينهم ما افلح مليواني ساميني مبورة مليواني إلا هو حاولة العقيل محمد بن حسن كليا من عالم نخضره وحواسة وحاولة العقيل محمد بن حسن ، ساعبكي ابي حنيف ابي حنيف ساعبكي نكاس كليا لا مشاهد بيشيجا ما افلح السامين مليواني بكتعمه سامين قط وله سامينه او أفلحين هال أقيل إلا محمد بن حسن معيني محمد بن عزن علينا سو اركي حي علي حي علي نتا عاقل كا مخوسي كرو حي علي اخر اديسك بورغا نتا سيس سروو سيس يعني ودا داهكرا قدك ضروره اصحابها ما يخف المدير عنايه قدها ضروره وبركي اجل استرا باهدا استرا يعني باهدا وكفرتي بركاس لي هو انت واي. انتوا <تصفيق> انا انقوله نيكه اخر ديسي يوم اما ادوكي سي معاش كي سي ع الدين محيل ال... عيد يعني او مع الغمي حديد ع الدين هذه يوم برو بينا يعني حديه قركو دشه المركه ديو هايس بس كنا المورجل ع الدين في الجسم الله وانا لا ليس فكره اخر دنجو في فيgray صرف لما بمعنى على كل حال انك خالقها ابو قرقيزنا وينال القرقيز لا بثها هي وحال وطرها يعني ال وطرها من كان اكله مرتين في المعاصر حديث الصعيد في كي او صوفي ونا انت اذا لمبور ايتام انت فجبن له معلفا ما العصر أسودان قال الدنيا وايه ما العصر هو كان مخصرنا بيرس وحرمنا يعني نوع والبغ جواهر وعوفانا يعني وحال رواسوه بير رواحر وحال رواحر روتيا مبخص نوفو وغيرتتي وفيعن عن جواهر بسكيني كروه عقلي وحاسي بسكيني كروه لا اوه بقي ماندي بحرك ستاحة لما تقول ستاحة بالإقرار أراكك نلوحيوك بضن حد سورماني ولي كبيري لما عن جيرو استو سريت سنوطاتا وايس فيايا وسرعب أدخ نلقص بأرك نلوحيوك بضن ونجمها جريب حد دي وحيدة صابحة جريبين شاني وايه والجوهر هايلو عاوشة البوحيوها قلبي من الخلوق. يعني معايا لي روح يا نفس الروح يا جسمي ابني عندك <تصفيق> الروحين ماكي جسمي ديرغو يروح اباهو ها ماكي يروح اباهو ماكي يروح دلقني يروح مع سكول الذا روح اباهو ودني سبال الخو روح ادي ادي قركه درغون وها دا باهوان روحو جلعه مكه حتى فراثي وجالبا عين اخلاطون هي كمت عسته هجري البد نتو تذهب بالفتنه اخلاطون ويوايد عن جالر فراثي ده و بينه علمها هدا اول ليلي ها يعتان دقه هاي ولا خلاص اخذنا عليهم الدوكه كل دقي هاي واي واثنين جري الفت نطو على الربوعه تذهب الفت دقه يعني زوله بابي انسان دقه بابي انسان اوغدوا باب مويا حكاينه فيرنوا معايا هذه باهضه انت كل احاديث بضل اثار بضل او كوميدين اهيان دغه حديث په نا کوې يعني آثار او اصحاب ته ده کیده و وهيا سوفيان کومه تل باهر اساس وای او اساس وای بدل الله خا دي سي آثار و ته هي دي يا مغعيسي أسل أحبكم الله أغلب الطعاماً أنا ويا سبيل لما ضبرة ولو ذكرها بل قعدها وكأنها شاء الله كما أنت تتفقينه ونشكه منه إن شاء الله أستعلم بعد مغاسي وحاسه وحا وحا أراري ما؟ ما؟, ما. يحياء ابن ذكر يا الله عنه وحاسك نرقي يلي ما لنا موفق شعيره جبس شعيره عوضه اسكدالك واسيخ ورد جيسي حباية ديسي اصلاة نبي الله ياسك السيخ دي الهو سبحيود يعني وحاله دار او دابتا خير بضن مع الشيء الهي دار او دابتا خير بضن الهي دار او دابتا خير بضن ادريس ادريس كي اقهار عشي والله الهي قوة دي يوين انتين قراتي السري لو ادعني فرجوس الهيد جنة الفردوس مرس جسم ذاتي والإله الله جنة الفردوس ها دلو تسعى الاركن هاد والإله الله هاي هو حاضن وابح الهاي يعني لو ادعو هلو لو ناقص جهنم ووو كرجو جلهاي كرجو سالهيد وحاد قوله يهيد اروا اد او يهيد الان تاهيد بعدك بعده الى ماته اروا نعيشه هاي الهاء قوله <تصفيق> وحاد برد بعد النسوج وحيالها وحاد بردك ايه بعده بدا القابر انا مشاهدين او حاش مالنا ما يعني همرتان يعني سيئة مالاً انباهو سيئة مالاً انباهو ماي مم. قلبية وحفو لاعيها زري انا شيء انحرم انهم قلبية وحفو لاعيها انوصات قلبية وحفو لاعيها انه ارتمد او كسو بحدي ملدود او كسو بحدي او نور كادي او حقيسي ولي هو ملحوس ومنحوس دائما مش عارف يا بت منحوس قول ان في عشاه عمره يس 80 يومه مسيه بريء يعني, يعني عملكيس اله عصو شيشره مسيه بريء اسكاد ايه انا جاي تريت لحبل ام لأجل الله واللعب الكامل عن باه مهي وعدي ماذا يقولون بدي منهم؟ امام غزالي وحاسر فيه صالح امام غزالي وحاسر شيطانك إردهيس وحاكميته إرده ووير غشراك على سوقراه درقه واحد ولو درقات حلاله حلاله, حلالة. محايا لي درقات شهوات تايح وجساء شهدانك وكيسو هوى وها حديثه وري إبليس أعوم